المؤمن بين الاخلاص والرياء وساتحدث باذن الله عز وجل عن عشر نقاط النقطه الاولى مقدمه وتعريف النقطه الثانيه دواعي واسباب الرياء النقطه الثالثه انواع الرياء الرابعه من دقائق الرياء الخامسه بعنوان ليس من الرياء السادسه ثمرات الاخلاص السابعه حكم العباده التي شابها الرياء الثامنه وقفه مع الثلاث احواله التاسعه علاج الرياء العاشره والاخيره علامات المخلص ايها الاخوه المؤمنون ياسى الحديث عن الاخلاص والرياء في وقت اشتدت فيه ضربه الاسلام وصارت تنتث بالاسلام في كثير من بلاد الارض وكثير من البلدان الاسلاميه وغير الاسلاميه صار كثير من اخواننا المسلمين يعانون من شده الغربه حيث انهم يلاقون عناء شديدا اذا ارادوا ان يسيروا على رحب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شك ايها الاخوه ان هذه الغربه تكون في بلاد اشد من اخرى وكذلك ايضا قد تكون الغربه في بعض ابواب الدين اكثر من الغربه في ابواب اخرى ومن أعظم الغربة التي يعيشها المسلمون اليوم غربة الإخلاص الإخلاص أيها الأخوة الذي هو أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا فإذا خرج من هذه الحياة الدنيا مخلصا لله فقد نجى وفاج ومن شاب إخلاصه شيء من الرياء فلا يلومن إلا نفته لأن قضية خطيرة والأمر جلل أيها الأخوة أن يتساهل الإنسان في هذه القضية العظيمة وهي قضية الإخلاص ذل الكتاب والسنه على ان الاخلاص والمتابعه هما شرط قبول قبول كل عمل يقدم لله من قبل الخلق وهذا الامر لا يحتاج الى استدلال بكثره ما ذكره العلماء واستدلوا عليه من نصوص الكتاب والسنه ومن اشهر ما يستدل به في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احد انا لو صالحا يعني مسابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك عباده ربه احد لا يقع في امله اي شيء من شرائب الشرك مما ينقص بياض الاخلاص الاخلاص ايها الاخ وهو حقيقه الدين ولب العباده ومفتاح دعوه الرسول الاله مرتضى والسلام قال الله تعالى وما امره ان نعبد الله مخلصين له الدين فاف ثم بعد ذلك ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه الاخلاص يا اخوه هو افراد الله تعالى بالخص والمقصود بالخص يعني في الطاعات وليس في كل عمل لاننا مامرون بالاخلاص وجوبا في كل طاعه اما من اراد ان يحتسب كل امر دنيوي يحتسب فيه الاجر فهذا باب واسع ولكنه يدخل في المندوبات لا يدخل في الواجبات يقول حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الاخلاص يقول هو ان يكون مراد الاب بجميع اقواله واعماله الظاهره والباطنه ابتغاء وجه الله تعالى ولك يا اخ المسلم ان تعرف كل عمل وكل قول وكل اعتقاد في قلبك على هذا التعريف منذ ان بلغ منذ ان عرفت ان الله عز وجل اوجب عليك كذا وكذا ونهاك عن كذا وكذا هل فرشت للمحرمات من اجل الله هل فعلت الطاعات كلها من اجل الله هذا هو الاخلاص اهميه هذا الموضوع يكمن من معرفه غصه وكما قال الشاعر الضد يمهره فته به واليغضها فتميز الاشياء غد الاخلاص هو الرياء ولذلك عنوان الدرس المؤمن بين الاخلاص والرياء علما بان الاخلاص يغذه اشياء كثيره ليس الرياء فقط ولكن الرياء هو اعظمها وهو مفتاح الشر الذي اذا فتح على المؤمن دخل بعده كل بلا يكفي اخ المؤمن اخت المؤمنه ان تعرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان قضيه الرياء انها اعظم واخطر من فتنه المسيح الدجال انظروا الى فتنه المسيح الدجال استغرقت كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الاحاديث ذكرت هذه الفتنه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يستعيذ بالله في كل صلاه من فتنه المسيح الدجال حتى قال بعض اهل الالف بوجوب الاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاه اذا قضيه المسيح الدجال خطيره اسمعوا ماذا يقول انني صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال أشترك القطي أن يقوم الرجل فيصلي فيذين طلاته لما يرى من نظر رجل رواه ابن ماجح وهو حديث الحسن ويشفي يا أخي أيضا أن تعلم أن اختلال الإخلاف لدى الأمة تبق في هزيمتها كلها وما نرعى ونلمس من الويلات والنكبات التي تصيب الأمة اليوم إلا نتيجة التسريط في نب الدين والعبادة هو الإخلاف راعة الإخلاف أيها الإخلاف في القلوب فضاعت الأمة راعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة براعتيها بدعوتهم وصلاةهم وإخلافهم والحديث في صحيح الترهيب والترهيب انظر رحمك الله كيف أن الإخلاف في حدث من الخوارج التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهي قصه بغي بن اسرائيل وكلكم يعرفها هذه البغي اشتهرت بالزنا لا تتورع ان فعل الفاحشه اعادنا الله اياكم ومستمعات المسلمين من هذه الفاحشه كانت لا تتورع عن الزنا فهي الزانيه معروفه بهذه الفاحشه الا انها في يوم من الايام وطلص اقرع تحت حي مسلم راى كلبا يلهث لشده العطش هذا ان ياكل الثرى من شدة العطش فلان قلبها رحمه بهذا الحيوان ثم انها نزلت الى البيت وامسكت الخفه بفمها ونزلت وتكبدت المشقه حتى تحمل في فخها شيئا من الماء وتصعد وتصبه للكلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصتها قال تسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها كيف غفر الله عز وجل لها اسمع التحليل من فضيذ يفسر هذا الامر وهو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذه ثقه الكلب بايمان خالص كانت في قلبها فغفر لها او غفر لها والا فليس كل بغي ثقت كلبا يغفر لها اجل يا الاخوه ياتي الزناة والزانيات ويقول تاتي الكلاب والسين والحمد لله نفهم لا هذه المراه هنا في قلبها شيء عظيم اسمه الاخلاص يقول الشيخ الاسلام رحمه الله فالاعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاجلال وهذه اقصى قصه فريد من اسرائيل يلاحظ ان يهلفتها اشياء دقيقه اولا هي فعل خالص لله ليس عندها احد من البشر حتى تذكره انها تفعل خلاف ما عندها ثم انها لا تنتظر الشكر من كل الكلب لا يعرف المدش ولا الشكر ولا الإقراء فهو كلب لا يفقى لكنها حسبت الأجر وهذا أيها الإخوة هو سر هذه القضية هو الإخلاق فهي لم تنتظر شكرا من أحد فظلم عن أن تنتظر هذا الشكر من كلب لا يتكلم ولا يفقى قال بعض الثلاث قد يصلي رجلان بجوان بعضه من صلاة واحدة في نفس الصف وفي نفس المسجد ويؤديان نفس الهرش يكون بين هذا وهذا في الصلاة كما بين السماء والأرض لماذا؟ لتفاضل ما في قلبيهما من الإخلاق وقد جاء في سنة من النساء بإثناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم شخص يتبرع بريال وآخر يتبرع بمئة ألف ريال سبق الريال مئة ألف ريال السبب نا قام في قلب المتصدق الاول من الاخلاص لله قدم صدقته لله عز وجل لم يرجو ثوابا من عند احد من المخلوقين فقط ايضا من العبارات التي ذكرها العلماء في صعوبه الاخلاص وكونه عزيزا في مثل هذه الازمنه يقول ابن الجوزي رحمه الله ما اقل من يعمل لله تعالى خالصا لان اكثر الناس يحبون ظهور عباداته وصدق قال الشاعر قبله يهوى الثناء مبرزا ومسمعا حب الثناء طبيعه الانسان الانسان يحب الثناء يرغب ان يسمع كلاما حسنا عنه يرتاح يشعر بالسرور اذا قيل انه في مجلس من المجالس ذكر عن شذا وكذا وكذا فهو يفرح هذه طبيعه الانسان لكن ليس له ان يسلم زمام نفسه للشيطان لا انت ما دمت في الدنيا فانت عارف والابوديه تقصر ان تسير وفق ما يريد السيد وهو الله تبارك وتعالى ولجار قال النبي صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بايش حفه الجنه بالشهوات حفه الجنه بالمساره حفه الجنه بالمساره وحفه النار بالشهوات الجنه ما هي حصر بالمكاره اشياء كثيره نحن نقوم بها عباده وتعبدا لكنها شاقه علينا نعم ومن اعظم ذلك الجهاد في سبيل الله المجاهد اذا اخذ السيفه هو ذهب الى ساحات القتال نعرف أنه احتمال سبعين أو سمانين أو ستعين في المئة أنه تقطع رقبا فهو يعرف قضية قضية موت أو حياء لكن ترخص هذه الحياة كلها من أجل الله تبارك وتعالى وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أويس القرن رحمه الله تعالى إذا قمت فدع الله أن يصبح لك قلبك وليتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عليك شيء ان اشد علي من نيتي فانها ستغلب عليك ويقول نصر انه اصدق تخلص النيه من فسادها اشد على العاملين من طول الاجتهاد وقال سهل بن عبد الله بن عبد الله التستري ليس شيء على النفس اشق من الاخلاص لماذا لانه ليس لها فيه نص الاخلاص الان اذا ابسط الله مخلصا ما يستطاع ان ينسى عنته وان ينسى من غاصا كما اوكد هنا اوكد ان ما سدخر ليومي العرض على الله تبارك وتعالى يقول ابن القيم في ادارات جميله لله يقول لا يجمع الاخلاق في القلب انتبهوا يا اخوه لا يتجمع الاخلاق في القلب ومحبه المدح والثناء والطمع فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار والضب والحط يتصنع الرب مع الحوث هذا في البحر وهذا في الصحراء كذلك ايضا حب الثناء وحب الاطراء لا يجتمع في قلب قام على تعظيم الله واخلاص العباده له ينافي الاخلاص اشياء كثيره منها الرياء ومنها التسميع يعني ما حد بس التسميع الرياء ترائي لامل التسميع بالقرض ومنها ايضا الذم ومنها اراده الدنيا كلها اراده تسعى الضرر عن الانسان ومنها اراده الشرف ومنها الشهره واعظم هذه الاشياء الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغر ويجب على المؤمن اذا سمع ان ذنبا من الذنوب سمي شركا ان يخاف خوفا شديدا خوفا شديدا لان الشرك لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال اهل العلم ان هذه الايه تشمل الشرك الاكبر والاصغر فالاصغر لا يغفر إلا أنه إذا كثرت حسنات العبد فإنه ربما فساقطت سيئاته مع كثرة حسناته ولكن أن يغطر الشرك الأصدر ابتداءا لا يغطر كما هو الحال بالنسبة لكثير من الكبائر أما الرياء فهو إظهار عبادة لقصد رؤية الناس من أجل أن يحمد صاحبه العمل يؤديه أمام الناس ويتصنع ويزين العمل حتى يثنى عليه ويذكر بخيره شكل الرياء الرياء نوعان من جهه الحكم احيانا يكون رياء اكبر وهو شرك اكبر مخرج من المله مثل رياع عبد الله بن ابي بن سلول ومثل رياء بعض المنافقين في هذا الزمان الذين يدعون الاسلام وهم يسجدون له ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بقلنا فيما بينهم فاذا حضروا في المجالس العامه اظهروا حب الاسلام واظهروا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من اشد الناس عداوه وقد ذكرهم الله عز وجل في اول سوره البقره يكفي فيهم قول الله تعالى واذا قيل لهم لا تسفحوا في الارض ماذا يقولون اننا نحن مفسدون قال الله تعالى انا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وعلى رؤوسهم الالمانيون في هذا الزمان فهم كثير منهم منافقين كثير منهم منافقين وإن كان ليسوا كلهم. ليسوا كلهم لكن كثير من العلمانيين في هذا الزمان الذين يظهرون الإسلام وأسماؤهم إسلامية وتجد أنه يعتنق الإسلام في الجملة تجد أن عنده حفظة عظيما على السنة وعلى أهلها ويستهجأ ببعض الآيات وبعض الأحاديث وكثر بهذا كفرا نسأل الله العافية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود ابن لبيد صلى الله عليه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اياكم وشركه السرائر قالوا يا رسول الله وما شركه السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شركه السرائر اذا ايها الاحباب قضيه الرياء قضيه خطيره جدا ويجب على كل مؤمن ان يتفقد نفسه واحواله فان القضيه اكثر مما يعني ما تطور في حياتنا العاديه نحن الان نفعل اشياء كثيره ما ندري اقلفنا او ما اقلفنا لكن ما هو الحال لو جاء الموت واعمالنا هذه ليست في وجه الله مضربه على وجوهنا بهذه الاعمال وتصير خزيا علينا في الاخره هل احد منا يراجع ذلك اذا المراجعه والمحاسبه لا بد منها قبل ان ياتي يوم لا ينفع فيه ندم لماذا يقع الانسان في الرياء دواعي الرياء اصابه لماذا الانسان يسعى في الرياء يعرف انه شر يعرف انه يحبط العمل ولا يعرف ويعرف ما ورد فيه من النصوص لماذا يفعل اولا يفعل المؤمن احيانا بعض الاعمال ويرى فيها تحصيلا للجاه والشرف والمجد في قلوب الخلق وثانيا ربما طمع في شيء من المال وطمع في شيء من حطام الدنيا مزل من يتسلم المناصب الدينية فقط من أجل الرافض أعوذ بالله من هذا الصنيع ثالثا أحيانا يقدم المرأة على الرياء خوفا على نسه من العقوبة مزل المنافقين في عهد البي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانهم ما يدخلون في الإسلام لكنهم عرفوا خاصة بعد غشوة غجر أن الإسلام ظهر وشاع فلو لم يدخلوا حصل لهم غرض كبير على أنفسهم وأموالهم فأراضوا مدارات الذي صلى الله عليه وسلم أرض الأصح النفاق والمجاملة الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ما فعلوا واعتنقوا هذا المذهب الذي صار بعد ذلك يسري في الامه نسال الله العافيه منه من اهل وايضا من اسباب الرياء وهو الرابع الخوف من ذم الناس ومقتهم بعض الناس ما عنده تحمل ابدا ان يكثر بشرف ولذلك شيء الذي يخطب وجه كل الناس حتى اليهودي والنصراني والملحد والسيوعي والمنافق هذا غير صحيح وقد نقل عن بعض السلف كسفيان وغيره انه قال اذا رايت الرجل يحبه كل الطوائف تعلم انه رجل سوء ليش لماذا لانه لم تظهر عنده قضيه البراء وقضيه البراءه من المشركين قضيه لا بد منها لا بد الانسان ان يعامل اهل الكتاب على انهم اهل كتاب مثلا ما يبداهم بالسلام هذه قضيه حسمها الرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان يقدم حب المؤمنين على الغاثرين هذه قضايا ما فيها مساومه من قضايا العقيده ومن ذلك يهلك بعض الناس نسال الله العافيه يخاف على نفسه او يخاف على نفسه من الذل والمق الى درجه انه يفعل المراءه وكذلك ايضا من اسباب الرياء وهو الخامس بعض الناس في قلوبهم حب شديد للمجد يجدون لذه عظيمه للمجد ما يرتاح ولا ياتيهم النوم له يسمع مرض عظيم جدا له وهذا مرض نث الله العافيه يعني يصاب به بعض المسلمين السبب السادس شفنا الناس بعض الناس يفتنون هالخلق تجد الرجل فيه خير وبين سرده ترى لكنهم يفتنونه بمعنى انه يعني يقبلون عليه بكلام وباعمال حتى يفتنونه عن غير سيحببون له الرياء يثنون ويثنون على في وجهه ويقولون في سد رفيق سد وهذا غلط ثناء على الناس في وجه الخطا حتى لو كانوا من ازهد الناس لا تبني على وجه كان تصدح لان الذي على صرا الشبهه وبالفتن ولذلك كان بعض اباح ابي عليه الصلاه والسلام اذا مدح احد في وجهه اخذ عملا ورماه في وجهه ويرى ان هذا تطبيق للسنه ولذلك ينبغي علينا ايها الاخوه ان نقتصد في مدح الناس حتى لا نختيناهم انواع الرياح الرياح خير اللي يخصن في البدن مثل ما يظهر السعد اذا صار تجد بعض الناس في الصوم اثواء وشكاه وتشقق طعان ويظهر عليها جرد تعب ويكون مثلا يوم الاثنين او الايام البيض من الشهر ويظهر بعض الاشياء او بعض العبارات التي يشعر فيها الموجودين انها قد تات جسمه وان هذا نتيجه الصيام تعالى الله اصعبت نفسك من اجل الله ثم تكتشف هذا بهذه الحركه تجيب والله ما اقل ذكاء هذا الانسان الذي يفعل العباده لله ثم يشدها بيده او بلسانه ومن انواع الرياء الرياء القولي مثل ما نقول عند بعض الفراء فراء القران او العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر الا ما يفعلون هذه الاشياء سمعه ومراءه لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى وكذلك ايضا من انواع الرياء الرياء العملي واضح في التعبد في السجود مثلا الانسان يطيل السجود لان الناس حوله يرونه وقال قال ابن ربيعه دخل احد المسجد وهو يصلي احس ان صلاته زينها هذا كله في الرياء العاملي ويدخل ايضا في الرياء النباتي والهيئه والسياره والبيت وما شابه ذلك من الاشياء التي يبحث صاحبها من ورائها الشهره فالشهره من هي عنها قد جاءت احاديث مرشده من لباس الشهره ومن البحث ان الشهره بعض الناس اعاذنا الله واياكم من هذا البلاء يبحثون عن الشهره باي وسيله ومن ااجد ما ذكر في هذا الباب ان رجلا في الحج جاء الى بئر زمزم والناس يشربون منها فبال فيها بال في زمزم يوم الحج الاكبر يوم العيد والناس كلهم يتقام لزمزم كانقفها عليه فاخذوا يضربونه بالميعال على راسه قالوا قدحك الله لن تجد مكانا تقول فيه الا في زمزم قال اريد ان يذكرني الناس في المجامع ولو بالعناء يعني يحب ان يثر يشتهر ولو كان باللعن والسب فهذا حب للشهرة ويبتنى ايضا بعض الناس في بعض المجالات التي تلينا فيها بها في اخر الازمنه انهم يفتخرون على الشهرة ان خلف الغناء او خلف الرياضه او ما شابه ذلك قد يسال ما هدفك في الحياه يقول اريد ان اكون مشهورا هذا وما خلقت الجنه والانثى الا ليعبدوا تزوعي عندها الشهرة هذا هو عباده الله عندهم وهؤلاء غافلون لاهون امرقوا في الشهوات حتى نسوا الله تبارك وتعالى ونسوا ذكره النقطة التالية سنتحدث عن بعض الرياء الزقيق الذي لا ينسبه لها الناس وهذا من أهم الأشياء لها لأننا يا أخوة لها لا نزل الشيئون في السنة كثير مننا قد يقع في الرياء وهو لا يشعر فالرياء هذا الزقيق هو الذي نريد التفتيش عنه وسأذكر فيه أكثر من نقطة النوع الأول من أنواع الرياء الزقيق بعض الناس من المسلمين فيه خير وفيه صلاح يختطاعة عن الناس ولا يرغب أبدا أن يطلع أحد من الناس على عبادته ولكنه إذا خرج إلى الناس وقاب لهم انتظر منهم الإكرام وان سفر منهم ان يبداوه بالسلام وان يوقروه وان يسموه الشيخ الفلاني وان يسموه مثلا فلان ما شاء الله فلان كذا وان يصلوا عليه وان يسامحوه في البيع والشراء فاذا دخل مثلا الى البقال يعني كانه يقول لماذا تبيعني مثل الناس انا فلان بن فلان الزاهد الورع العالم الى اخره فهذا مدخل خطير للرياء فهو كانه يتقاضى الاخلاص له الجزاء إلى الناس بالإكرام والتوزد والسلام والمثامحة في البيع والشراء والزليل أنه إذا قصر الناس معه تقول ذلك على نفسه وشق عليه فهذا مشقيقه يعني لا شكل نصبش في إخلاصه لماذا الناس يعطونك سعر أقل لأنك مثلا مشهور بيد القرآن أو مشهور بالعلم لماذا يا أخي مشهور بالذتوى أن تبتم الناس بفلوس لا ولذلك الشاب الصالح عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأشياء بعض الثواب الطالحين الآن سيجد حتى في مدرسة يريد من أستاذه أنه يعامله يعامل معامل أخطاء مثلا ما حلوا الواجب كلهم عليهم عقاب قال لا أنا أنا شاك ملتزم لا تعاقب لي مثلهم يعني كأنك تكتري أدم العقاب بالتجام مثلا أنت مثلك مثل غيرك أخطأك تتحمل النتيجة وتعامل له المعاملات بقية المسلمين اللون الثاني من انوان البلاء الدقيق الخفي بعض الناس يذمون انفسهم ويتسهمون فجاء الى جلسه المجلس قال الله اكبر والله لو تعلمون ما عندي من الذنوب لما سمعتم الي ولا ما جلستم عندي ولا ما خللتم علي والله ان عندي من الذنوب والله بيعلي حتى يقول الناس سبحان الله ما اجهده واورعه واكثر شوف التواضع ولذلك يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله فالكف عن النفس اقراء كف عن النفس اقراء ان تذمها على الملأ كانك تريد بذمها ذمتها وذلك عند الله اتفق حتى بعض النساء تجدها مثلا تاتي في مجتمع النساء وتذم نفس وتقول انا والله يعني ما انا مقصره وانا كذا حتى يقولها لا يا ام فلات انت ما قصرتي انت احسن وحده انت وأنت, وانت وانت هذا كله بحث عن الرياء لكنها شهوه خطيره الشيطان يجعل هذا الغطاء فيوهم المسكين انه مخلص وهو واقع في الرياء اللون الثالث بعض الناس يجعلون الاخلاص وسيله لا غايه كثيرا الاخلاص اصلا الاخلاص هو غايه الوجود الانساني انت اذا اخفصت لله ندوش بعض الناس يجعل الاخلاص سببا في تحقيق شيء من الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم رحمه الله في درع تعارض العقل والنقل يقول حكيه ان ابا حامد الغزالي بلغه ان من اخلف لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه يعني ممكن الانسان ما ينجح في الدراسه الا بصدق الامر فاتى احد اطلحي قال ترى الاخلاص لله عظيم وان شاء الله ستنتفع به حته في دراستك ترى بعض الناس كانوا بولجاه وكان وكان فلما اخلفوا اخذوا الاوائل على دفعات على دفعاتها فجد هذا الرجل مباشر قال الاخلاص ما عندي الا الاخلاص اخلص من اجلي من اجل دراستي ما اخلص من اجل الله انظر الى قصه لحامد يقول شيخ الاسلام انه دلغه ان من اخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه قال ابو حامد فاخلصت 40 يوما فلم يتفجر لي ما تفجر في على لساني فذكرت ذلك لبعض الارفين فقلت له إني صنعت كذا وكذا بعد أن سمعت فقال إنك إلا ما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى أخلصت كي تصير حكيما ولم تخلص لله عز وجل اللون الرابع بعض الناس يخفي طاعب وكذلك أيضا يخلص فيها ولكنه بعد ذلك بعد ما تنتهي العبادة يرجع إلى عبادته فيشوهها ويقع فيها بعض شوائد الرياء مثال يقول بعضهم مثلا كنا مره في الحج يذكر لك موقف عصيب جدا جدا انهم فعلوا وفعلوا وانهم لقوا مشقه وكادوا ان ينسول الى اخره من اجل من اجل ان يرائي الله اعلم بالنوايا قد يكون فعل رجل ما قرى عليه الرياء لكن اذا فعل هذا وقصده الرياء فقد رجع على عمله الصالح المخلص رجع اليه شيء من الشوائب ومن اللطائف في هذا ان الانسان احيانا يخلص ويطيع الله عز وجل ويصلي عبادته لكنه اذا راى الناس ما يتهمس ذكر ان الاصمعي رحمه الله صلى بجوار رجل كان يصلي صلاه خاشعه فلما سلم قال له الاصمعي والمفروض طبعا الاصمعي ما يقولش لكن قال له الاصمعي قال ما احسن صلاتك فقال الرجل فكيف لو علمت ايضا انني مع ذلك صائم شف الرجل المسكي رجع على صلاته وأفضل من يده والسبب شمع الثناء فاركعد خلبه للثناء ومحبة الإقراء فوقع في هذا اللون الخامس ترك العمل من أجل الناس وهذا مشهور هباب الناس يترك العمل الصالح من أجل الرياء يعني هو يريد أن يفعل العبادة لكن يرى الناس يقول لا لن أفعلها لأني أخشى لو فعلتها أن أقع في الرياء ويقول الفضيل والعبارة مشهورة يقول ترك العمل من أجل الناس سريع والعمل من أجل الناس شرك والإخلاف أن يعافيك الله منهما وهنا ما من الحورة وهو أن الترك المفتوذة يا أخوة الترك الكلي بخلاف إنسان يترك الراكبة فلن يسجد ليصليها أين تقول لي هذا البيت هذا بالعكس يحمل لكن فيه ناس لا يترك الراكبة كلها من أجل الناس فهذا هو الذي يعني يطبق عليه كلام الفضيل غير ان اللجنه الدائمه للافتاء برئاسه سماحه الشيخ بن باز لهم تعليق على هذه العباره فقد سئلت اللجنه الدائمه للافتاء في المجلد الاول صفحه 532 عن هذه العباره هل عباره الفضيل صحيحه او لا فقالت اللجنه ان قول الفضيل ان ترك الامل من اجل الناس رياء ليس على اطلاقه بل المعول على ذلك على من يحسن مع العنايه بتحريم موافقه الشريعه في جميع الاعمال فاذا وقع من الانسان حاله ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لالا يغن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسه الشرعيه وهكذا لو ترك بعض المواثق عند بعض الناس خشيه ان يمدحوه بما يضره او يخشى الفتنه به اما الواجب فليس له ان يتركه الا لعذر شرعي انتهى باختصار خلاصه الكلام انهم يفرقون بين انسان فعلا لو فعل الطاعة أمام الناس داخل عليه الرياء تقريبا برسبة كبيرة فهو خفية الرياء لخوفه على نفسه يترك الرياء والمسألة محتملة والعلم عند الله من ألوان الرياء الدقيق أيضا وهو الثالث أن يعمل الرجل الصالحات لا من أجل ثواب الآخر لاحظوا يا هو يعمل الصالحات لا من أجل, من أجل ثواب الآخر بل من أجل أن يجازيه الله بحفظ نفسه وماله وأهله هو دوام النعمه عليه يسمع قوله تعالى ولا ان شكرتم ولا ان شكرتم لازيدنكم قال الحمد لله انا نصلي ونصوم ما دام لازيدنكم المليون 32 وال33 وهكذا فهو يغنى في قضايا ترجع بالمصلحه عليه في الدنيا ولا همه له ابدا في طلب الجنه ولا الى الهرب من النار وهذا قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوثي اليه اعمالهم فيها وهم فيها لا يفسدون هنالك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا يحصل ايضا لمن يذكر الاذكار من اجل ان لا يصيبه مثلا عيب او يذكر الاذكار كي لا يصيبه حادث او يذكر الاذكار لان سمع من قراءه الايه الكرسي مثلا انه يحفظ الى اخره المقصود الذي يريد الحفظ في الدنيا ولم يلتفت مطلقا إلى قضية الآخرة وهذا عنده نقطة ثان مهمتان النقطة الأولى أنه يأثم على هذا العمل نعم يأثم لأنه ما طلب وجه الله عز وجل هذه عبادة والعبادة لا بد أن تقصد لها وجه الله عز وجل ولا حرج أن تقصد بعد ذلك أن يحفظك الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحذى أن ينسى له في أثر مثل أن ينسى له في أثر فليسر رحمه طيب إنسان يحب فعلا أن يطيل عمره وأن يوسع الله عز وجل له في الرز من أحب أن يوسع له في أثره وأن يوسع له في رز فسأل يصر رحمه قال أنا أثر رحمه كل يوم برح أزور أحد من أقارب من أجل طول العمر ومن أجل طاعة الرز هذا يجاز. قد يجاز في الدنيا على صلة الرحم بأنه فعلا يحفظ مثلا وأنه يطول عمره وأنه يوسع له في رزح لكن في الآخرة ليس له نفطيس ليس له نفطيس انا احد الشركاء في الشركه من عمل اعمل اشرك فيه مع غير شركته وشركاه فيلجث الى هذه القضيه ومن الالوان ايضا الخفيه للرياء الدقيقه من يعمل العمل اصلاه لله عز وجل لكنه قصده المال فقط هو العمل اصلا لله مثل ايش ولكن هذا العمل الذي قام به صاحبنا هذا يأتي ويحج لأجل المال فقط يعني لو للمال ما حج يأتي الشخص يقول خذ هذه خمسة آلاف ريال حج عني أو حج عن ليثنا فيأخذ هذا المال ويحج ولذلك العلماء فرقوا بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج الذي حج ليأخذ هذا ما لحج والذي اخذ لي حد لا حرج عليه لان ما يستر اي حد ما عنده نفقه لكن اخذ ان يقطه لي حد عن فلان زيد او عمر من الناس هذا لا حرج عليه ومن الخفايا الرياء الدقيقه ايضا التشبع بما لا يعطى المؤمن كقول بعض الناس مثلا يقول انا الحمد لله انا الناس يسولون علي او انا الناس تسولني في المسائل مثل بعض نسال الله العافيه الجهل ايضا اذا جلس في المجلس يحاول ان يظهر ان مثلا عنده علم وانه يحفظ كذا وانه يحفظ القران وانه يحفظ كثير من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكتاب قراته والحمد لله 1000 مرات وهو لا شاف حتى الكتاب قد الغنا ما راه فاذا شب فقط بقضيه ايش؟ نس الله العافيه اش تشبع بما لا يعطى وهذا يجمع بين قضيتين خطيرتين قضية الاولى الرياء الثانيه الكذب انه يقرئ أفضل وجل الله من أهل هذه الأشياء إنما فقط مراجه أن يثنى عليه وقد ثبث عن الذي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال المتشبع بمالا ليعطى كلابت سوف يزور كلابت سوف يزور يدخل في هذا أشياء كثيرة مثل الذي يأخذ لباس غيره مثلا يستلفه ويلبسه أمام الناس فيه قال أن هذا عنده لباس أو مثلا يأخذ سيارة غيره ويذهب أمام الناس يشعره منها سيارة كل سياره الثلاثه ويمكننا اخذها بعد احرج واحد السياره حتى ياخذها نفس كله من اجل ان يقال اني عند السياره كذا او عنده وعنده وهذا لا تكلمه من التشبع بما لا يعطى الانسان ومن الوان الرياء الخفي الدقيق ان بعض الناس يهيب الاخرين يضمهم بس وما يتكلم عن نفسه لكن مثال يقال له تعرف فلان قال فلان مسكين فلان ما يقوم الليل ولا عمره يقوم الليل شو معنى ما معنى هذا ما معنى هذا أنا أقوم الليل فلان قال فلان ما, ما يتفضل عمره, عمره ما رأيناه يخرج ريالك ما أصدق أصدق لي أنا أخرج وهكذا يجد أن يذن الآخرين ولا يتكلم عن نفسه كأنه يقول للناس انظروا إلى هؤلاء المذنومين وانظروا إلي أنا فهذا أيضا يذنع بين معطيتين الرياء والغيظة الرياء والغيظة ومن ألوان الرياء الخفي الزخير وهو العاشر ان ينتصر الانسان لنفسه ويظهر او يخادع نفسه ان هذا غيره لله عز وجل بعض الناس يصير لهم موقف مثلا يعتدي عليه احد يخطئ عليه خطا شخص في السوق فهو الان يريد ان يظهر ان الرجل ينكر المنكر فهذا الرجل مثلا الذي اعتدي عليه ممكن انه يعني كان في السوق يغازل النساء فتجد الرجل تتصلق عليه ليس من اجل انكر المنكر يغادر المثل لا من اجل انه اخطا عليه في سياره نفس عليه غلط او ما شابه ذلك فهو الان امام الناس يقول هذا الفاسق هذا الذي فيه وهو اصلا ما تحرك الا من اجل الخطا الشخصي عليه والانتصار للنفس اخطر خطا خطير جدا كثير من الخصومات الان التي تكون تحت رايه الدين ورايه الدعوه والغيره على على السنه والغيره على الشريعه احيانا ترى غريضه صحيحه في قضايا شخصيه ان حدث واما نس الله العافيه عداوه حصلت بسبب حادثه معينه فتجد هذا الرجل يذورها كيف تكون من اجل الدين فاذا قلت له تقل لا ما في داعي تتكلم قال لا الحمد لله ما اتكلم هذي قضيه دين غير على التوحيد غير على السنه انا شايف اقصد هذا دين والله عز وجل يغار على المحارم يبدا يعطيك من هذا الكلام وهو والله ما تحرك الا من اجل نفسه من يستل من هذه القضايا من يستل فبعض الناس في عمل يابا ذاك المنكر احد يرى رشاوي يرى اختلاس لكن تعرض لنراسب ب1000 ريال نقدا جاء صار صاحب الانكار المنكر الان قال هذه اصابه يزورون وهذا منكر ابد من ازالته وين انت قبل سنوات ما تحركت تحركت الان لما اخذ منك الريال نعم هذه قضيه خطه صدقه الرياء والمكسب ان بعض الناس يظهرها بمظهر الاسلام مظهر الغيره ومظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي خطيره جدا اللون هذا اثر من الرياء الدقيق وهو خفن بعض الطييرين يظهرون انهم فعلوا شيئا من الاشياء او تركوا شيئا من الاشياء من اجل الحفاظ على سمعة الاخيار بمعنى انه يبدع مثلا انه يحرج في موقف من المواقف فيسال مثلا عن صلاة الفجر قال لا الحمد لله انا صليت الفجر وهم ما صلو الفجر تشهد عليه ان الرجل ما يصلي الفجر في السنه الشهر مره واحده ولا كان رجل صالح كيف تطلع لك انه ما يصلي الفجر ثم تساله بعد ذلك تقول لماذا الفكر تكذب قال اخشى لو كنت صادقا كان الناس الان هالهمال والفتقه والالمانيين يتكلمون على الطيبين لا اراكم تتكلمون عن الطيبين ما في حرج خطا كويس ينسب له ما ينسب للدين ولا درس بعض الصالحين مثلا على سبيل المثال المجاهدون الافغان المجاهدون الافغان وقعوا في اخطاء أخطاء في العقيدة وبغير العقيدة وتطارئهم على الرئاسات أشهر من أن يذكر ولا جزاعي مخفي القضية الإعلام الغرضي طار بها يعني أكبر مطار كيف بعد ذلك للمعام ندفت رؤوسنا في الرمال لا عندهم مخطأ فتجد مثلا أحدهم يقول لا أكذب من أجل الأفرام فتجد يقول لا أبدا والله ما عندهم مخطأ وأبد نلائك نازلين من السماء لا قل له يا أخي عندهم مخطأ ما في الشيء الاعتراف بالخطأ هذه طريقة أصلا هي طريقة الطرآن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء أخطأ حاتبها الله عز وجل في الفرآن والأمة تقرأ العساب إلى الآن عبث وتولى أنجاءه الأعمى إيش لش كان الحمد لله ما دام النبي عليه الصلاة والسلام عرض أن عبوسه في وجه اذن الأم مكتوم لن يكون بالأمر لا أقف وعاتبها الله عز وجل عليه الحمد لله انتهى الأمر عفى الله عنك لما أجلت لهم يا أيها النبي اتق الله اتق الله الآن بعض الطالحين لو سوق لنا اتق الله أو لك زي فني أنا فاسق تقول لي استقل اهل الفسقه واللي ما يصلون لا يا اخي الرسون عليه الصلاه والسلام شي له استقل لا لا اعظم من ذلك ولا سبع السافرين والمنافقين انظر يا اخي لا واحد الان قال لك لا سبع السافرين والمنافقين استقل شايفني هنا ما في السافرين وانا كل يوم اطيع السافرين والمنافقين ما في اي شيء الصراحه هي اسوا لا بد منها هذا المدخل عند بعض الطيبين قد يكذب ويدعم اشياء انه فعلها ويزعم ان اشياء انه لم يفعلها من اجل ان لا تشوه سمعه الصيادين لا سمعه الصيادين الصادقين باقيه والله عز وجل يكتب اثارهم ويخلد ذكرهم اذا كانوا مخلصين اما الذبذ يذهب جفاء حتى بعض الذين يدعون الصلاح يدعون الالتزام هم يصيرون التزام اكثر احيالا مما يذقون من الخير انا رات انهم يظهرون على حقيقتهم حتى لا ينسب الى غيرهم ايضا مثل هذه الاخطاء النقطة التي بعدها بعنوان ليس من الرياء هناك بعض القضايا يظل بعض الصالحين أنهم لو فعلوها وقعوا في الرياء وليس كذلك منها أولا أن الإنسان يفرح أحيانا ويحصل له السرور بفعل الطاعة في نفسه مثلا إذا صلت تلك الليلة قام قبل صراحة التجر وصلت خمس سبع ستع إحدى عشرة ركعة يبدو انه يسرح سجدا وصف ذلك اليوم هل هذا من الرياء لا انما اظهر هذا لاحد وهذه السعاده التي وجدها في نفسه هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن فذلك المؤمن فلا حرج عليك ابدا ان تفرح بالصلاه أيضا ليس من الرياء ثانيا أن يحمدك الناس على عمل الخير دون قصد منك ودون تطلعه أنت إنسان معروف بالاستقامة والناس يثنون عليك ماذا تصنع فارفع لافتة في جيس يقول لا حديثني عليك أنت ما قصدك المجح أسرة فأنت تحمد بغير طلب منك وقد جاء عن أبي جر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليك قال صلى الله عليه وسلم تلك عادل وبشرى المؤمن رواه مسلم ثالثا طضية كتمان الذنوب بعض الناس تتفعل الذنب يقول أخشى من الرياء هل يجب أن أقول للناس مني أخطأت حتى ما أطي المراعي يظنون في شيء ولا ما فعلته لا هذا دخلت الآن مدخل خطير جدا وهو المجاهرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرين وفي الحقيقة أخوة قضية الزهار الآن بالمعاطب يعني صار يتبجح بخثيرون بعض الذين يلاحظون النساء على سبيل النساء بعض الذين في الأسواق أيضا بعض الذين يجاهرون بالمنكرات في بيوتهم صار الآن يعتزلون بالمنكر يعني ليس بالقضية أنه يقع في المنكر الآن يفتخر أنه يقع في المنكر وقد يصل عندها الحد نسأل الله العافية إلى أنه يذنب الذين لم يقعوا في المنكر يقول هؤلاء مساكين هؤلاء متخلطين ان تنعوا عن الحرام عن الكبائد متخلطين هذا والله أخوه يخشى على عقيدته والله يخشى على عقيدته الذي يتكلم عن منكرة بهذه الطريقة بهذا الأسلوب والله إن عقيدته على خطر قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يطبح وقد ستره الله فيقول يا كلام عمل في البارحة كذا وكذا سبحان الله وقد بات يسره ربه ويطبح يكشف ستر الله عنه ولاحظ يا أخي أن كل أمة معافة إلا المجاهرين أين المجاهرون من هذا الحديث أين الذين رضوا بأن يُعلن في, في بيوتهم نسأل الله العافية بعض التواحي من خلال الدشوش وغيرها كيف يرضون السقان في بيوته مثل هذه المنفذيات الخليعة أنا لا أدري كيف يفرق إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستخذ الغجل شبه عاري وامرأة شبه عارية فيدخلهما في بيته ويدعلهما في غرفة من الغرف ويقول خذ راحتكما افعل ما في الشعان وبين انه ياتي بجهاز يعرض نفس القضيه تماما ووبنته وثلاثه اولاده ينامون امام التلفزيون فين الغيره يعني قضيه يا اخوه واضحه ما تحتاج الا الى ذكاء في الاستغلال واضح يا اخوه ان القضيه هذه مجاهره وتسجد الدش كبير جدا ومعلن ولا انت اي اشكاك فتح حدثني بعض الاخوه قال وهو امامك حقيقه انه مو اثرقه يقول اتسرقت مع صاحبي ان زوج احد الجيران الذي نركبه دشك دش كبير جدا دش. وعندها اولاد وعندها بنات لو كان لي وحده يعني يقول انظر الى الاخبار والبرامج العلميه نحن هذا لا شك ان من تزيين الشيطان يقول تستصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نضغط في زياره قال ان كان من اجل الفش الله لا يحييك وان كان من